وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار <تصفيق> فصل ويجري ما افرد او اضيف مقرونا بال من نعت المبني وتاكيده وبيانه ونسقه المقرون بال على لفظه او محله وما اضيف مجردا على محله ونعت اي على لفظه والبدل والمنسوق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا ما يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون ينيت تبعي مناداك هات بون منا صفه مناداك چون اعربيكي ين اطفي بيان مناداك هات چون اعربيكي ين توكيد مناداك چون اعربيكي بوشو دي لو اجدي معفرده بون منا يا زيدو يا زيدو اگر صفه داعي بونوز دي العاقل يا زيد العاقل خلي يا زيد العاقله يعني يا زيد العاقل بس يود بوكه قال هو ما أفرده يعني اجر منادى شي شي بيت مفرد بيت مفرد كود من مبنية يا لسد ضم يا لسد اويك مبنيه لسري مرفوعه على سري كابو اقر مفرد بيت او اضيف مقرونا اضيف مقرونا بيال يعني اقر منادى كم مضاف به والله هل لو كاتيك مضاف هل لو كاتيك مضاف الى فلامشي بيوايا الى مشي بيوايا وكتش يا زيد الحسنو الوجه يا الحسن الحسن الوجه يا زيد الحسن الوجه يا زيد الحسن الوجه او اضيف ويجري ما افرد صفة صفه مناداك صفة مناداكش مفرد به ين صفه مناداكش مضاف به بي مضاف بيت مقرون بال الف لام لقلابت من نعت المبني. كابو لو كاتيك أجر منادا خوي مفردة. صفة كشي يان مفردة. وكو الظريفو كبعسم كت يان مضافا بلام ألف لام لجلاه. من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل. كابو أجر صفي منادى أجر... منا ين تاكيلي منادى ين عطفي باني منادى ين عطفي نسقي منادى بلان مقرون ببشي بال امشواله او كاتا ين اوتاني لسر لفظكي لفظي لفظي منادى اعرابك يعرابكري ين لسر محلي يا نسر لفظي يا نسر محل محلي بون منع يا زيدو نصب يا نصب علين يا زيدو الضيفه يا نسر لفظي يا زيدو الضيفه كابو بو اعراب كدني تابعي منادا تمشاكل صفي منادا يان توشيد منادى يان عطفي بيان منادى يان نسق عطفي نسقي منادى عطفي نسقي جواب بحروف بيت بواو بث ثم بفاء المهمة تأخير ونسقه بلانشي المقرون بيال نسق عطف بيان عطفي نسق كالفلام لقلابه او كاتب بيال اتشي ويجري ما افرد او اضيف مقرونا بيال <تصفيق> أو كاتان بهشي على لفظه أو محله إعرابك إما على اللفظ أو على المحل قابو شانشتيك منبوبا سكت بلا من بدون مرش تابع منادى اگر نعد به يان توكيد به بي. يان بيان به بي. يان عطف نسق به بمرجك مفرد بن يان مضاف بن بلا موضاف اگر شي بن مقرون بن بائل اقرواب او كاتا اعرابك يان يان لسر لفظ منادايا لهم ابنه لسر ضمنه ليش امانشين مرفوعا يان او تاني او تا. اعرابك لي لسر محل مناداك كشية منصوبة وما اضيف مجردا على محله يعني اقر تابعي منادا مضاف ومضاف إليه مضاف ومضاف إليه بو أو كاتئ إعرابك اللي سلف أضناكري إعرابك اللي سلم محل مناداةكري يعني شيء منصوب هماش ششدي دوم بعكس يكام يكام وذي أضيف مقرونا بئر مضاف بيتتابعك الألف لام إلى جلابي محلاب بعد بعلم ليه المضافة بعلم مجرد من الألف واللام <تصفيق> دي تسر ونعت أيو أيو بوننا أقر مناداب يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الناس بابلين باشترون تلسونك الذين اسمي كموصولة مبنية بلان أقر من يا أيها الناس الناس تما شاك ونعت أيو على لفظه يعني الصفة صفي أيو أيوك منادايا يا ايو يعني منادايك مبنية لسرضم في محل نصب هكذا بها الناسو كيا الناسو عط في ين بدلا استا ونعت أيو على لفظ ين صفية أقر بصفبي بينك وأنباسي كدوا ونعت أيو ونعت أيو على لفظه تما شألين الناس لبرو الصفيتش يا الصفي أيو يا أيها الناس الناس أوكاتا ألنشي مرفوع محلي ونعت أيو عفن على لفظه أوكاتا مرفوح بلئ لبرش لبروا نعتي لفظ كيا بس لفظ كيا كذي إعرابه كذي نالن يا أيها الناس على محل المنادى ونعت أيو ونعت أي أين يا ونعت أيو أجر بحى كايبيلى على لفظه أمش مبحث كتيره أيو جواز لوانيتير أيو خدي أيو نعتكي او كاتا اعرابي الشوازي اعرابكي او يلا سر لفظه اعرابك المنادات شن من الحركات نعتكاش ويبيديه والبدل والمنسوق المجرد منسوق يعني معطوف بدل معطوف المجرد يعني من الالف واللام كالمنادى المستقل مطلقاً برما يقول يا سعيد كرزو. كرزو يا سعيد كرزو يا سعيد علما يا سعيد علما أجر أجر أجر بذل يكتبوه هنا يكتبوه هنا يقول يا سعيد كرزو سعيد قرزو لقب دباسي على من يا سعيد كرزو بدلا ينعط في بيان تماشاكه قالين يا سعيد بظمه قرزو بو نبرء اوتي والبذل والمنسوق المجرد الف لام فيونيه عدم الف لام فيونيه حكمه في حكم منادى ك المنادى شبلين يا سعيد شبلينيها كرزو، أحكام المنادئ في الدين. بو لبروي بدل ين معطوف مجرد من الالف واللام كالمناد المستقل مطلق. بيا افرم هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى. ده عندنا بو دلاته كذني تابعي منادى من نعتن. وبدل ومعطوف وبيان عطف بيان وتأكيد والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالالف واللام أقل منادة مبني خذ منادة مبني أقل مبني بو أحكى كان غوري أقل مبني بو خدي منادا. بلان تابعي منادة أقل تابعك نعت به يان تأشيد به يان عطفي بيان به بي. يان عطفي نسق به بالالف واللام وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الالف واللام يعني هديك لوانا مفرد به وتم مضاف ومضاف اليه نبيت يعني اگر مضاف ومضاف اليه يجبر هيك لوانا بلام ال و لام جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله واضح بس نسخك بس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 مضاف في بيت. بيت ابي شيء بيت ابي الف لام قيل قال ابي او كان يتر اجى الف لام كش لا قال بيت بلان مضاف ومضاف إليه بيت هل حكمه فيه او عليه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله تقول في النعت يا زيد الظريف زيد منادى الظريف نعت المشاكل بالرفع حاول مانا يا زيد الظريف والظريف بالنصب كابو أساس الظريف صفاء صفاء لفظي مادام لفظي مادام مبنية لسال ضم الظريف صفاء ومرفوعة مش أم أم أم أحكامنا بس ذنبابة واهية تو منادم مبني يا اللي ضمه ما كيش منصوب بيت بلى نعتكي مرفوع بيت معرب بيت مبني نبي نا مرفوع ده يا نا مبني على ااا نا مرفوع ده يا وشيت ومنصوب يشيا أصل لا منادا منصوب وزيدو مرفوع جنين مبني على سلطة بلم مناسبين لفظيّة رجعوا، مناسبين لفظاً. ما دام مبني لسرد ضم صفة كشيء مرفوع. على ما يرفع كشيء الضمة او اصلا بالرفع والظر والظريفة بالنصب. وفي التأكيد يا تيميم أجمعونا. تماشى اجمعونك التوكيد كشيء. توكيد تميمة توكيد مرفوع على رفعه الواو وأجمعين توكيد منصوب بوتي تابعي محل تميمة كمحل كيتيه منصوب وفي البيان يعني عطفي بيان يا سعيد كرز يا سعيد كرز وكرزا كرز وكرزا يا سعيد منادا كرز أطفي بيانة يا البدلك لأ. لا علم كرز جثمان ضرب من الجوال وهو الخرج الذي يجعل فيه الراعي متاعه أو تركيكا شوان مشتكانيتي أكاد أقالبيتا ما بي إيسا كرزن لبرو عطفي بيان بياني سعيد أكاد ككيا يا سعيد أبيني أتوانيد بلي كرزن عطفي بيان مرفوع علامة رفعي ضم وكرزن عطفي بيان بلانشيا تابعي محلي يا سعيدك منادايا كمنصوبة وفي النسغي يعني وفي العطف بواسطة عطف دو عطفة عطف بيان مان هي وقو يا سعيد وكرز ونسا كرز عطفة بس لابدو ادوات نية نواو هي نفا هي نثم هي نش هي هالعطف هيك ببيع ادوات كذا بيوتر عطف بيان هالعطف هيك بالنس بواسطة كلا وقو واو فاو ثمو اوانا بيوتر عطف النسق بوفو النسق كلمين نسق عن ترتيب يعني لفيش اقور واشتبه دوائي بواسطه واو فاء ادوات تنسيق كلام ترتيب كلام بعدات الادوات يا زيد والضحاك يا زيد والضحاك والضحاكه سرك بعطف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 ايه اقل الباباكان انتلاب اشتوى اشتوى نابع ما اعطف على المرفوع مرفوع اسايا زيدو مرفوع نية شى للفظة مرفوع نية شون كما بنية لسى الضم ولا شيش ولا محلش منصوبة بلام لبرعوي اصل رفع كليب بالضم بوية رفع كلاوة ما اعطف اي رفع كلاوة والضحاكة او اش ما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 أن إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا أو تاكيدا أو بيانا أو نسقا بالالف واللام وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الالف واللام وكان مع ذلك مفردا، وكان تابعه نعتا. تماشى إذا كان مبنيا، إذا كان مبنيا، وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالالف واللام، وكان مع ذلك مفردا. او مضافا. ابي بوهرامي بيت. لقد بوهرام مشي بيت. او تاكيدا. جنابتوا. بيان جنابتوا. ان كيا سعيد ان كان ان اذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا او تاكيدا او بيانا او نسقا او نسقا بالالف واللام اذا او خال مشكلة انا مشكله او بفارز وكان تابعه نعتا او تاكيدا او بيانا او نسقا بالالف واللام يعني او يعني او شرطي اطباقيه ما شمت نقر الرونت ويجري ما افرد او اضيف مقرونا بال من نعت المبني وتاكيده وبيانه ونسقه المقرون بال بال بس نسق اي اولا في مانشن كم اوضيف مقرونا به او ويجلي ما افرد يعني المفرد المفرد ويجري ما أفرد المفرد همان حكمها أو أضيف مقرونا يعني كل مضاف مقرون بأل كل مضاف مقرون بأل شون كأصل لم أضاف بيتي نبيت بيتي نبات اغر مضاف مقرون بال من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بال اگر واغب مضاف مضاف إليه بلام بشرط يكن بلام مثالك شيتهي دعى يا زيد الظريف يعني نتواني بلي يا زيد ظريف ما مست بوتي لبروا احكامي تابع أربعة من عشرة تشارلداي شو يعني تشارلداي أجل زيدو معرفة بيت أبيش بيت سفكر شيء معرفة بيت هذا أصل فنما بلين يا زيدو ظريف يا زيدو ظريف بلان أقربون منا رأيت رجلا عاقلا مررت بزيد العاقلي هل لقى الخوي كابوب النع كابوب النعد الفلامدت كابو شرط الصفاء شرط موصوفة كيا موصفك الفلام في وبيت صفقة جديدة كابو شرطني خاصة لمبابة بلام لنبابه خاصة مضافي مضافي للنعد يا يا بيان ابي شيء بيت ولا نسق ابي الف لام في بيت كفو ام اگر بون من مناديك من هبو مناديك من هبو نشري شي مقصود ابو من يا ظالمو يا ظالم اوقاتا العراقي يا ظالم العراقي يا ظالم بون منا العاصي العاصي الف لام منك دبروني شري مقصوده يا توينبرشي العاصي تعريفك دبروه اخوي معينه مش تعريفك يا بون منا اجر بونونيوتمان يا يا رجلان تاكلين عاصيان شرطنيان الفلام شرطنيان بوشي بون نعتي كابو اوكا تا يا يا رجلان عاصيان يا ظالمو العاصيو بون نعتكا اجر مزاف نبيل الافلام الشرطنية برام اجر نعد بيت مضاف بيت الافلام الشرط يعني كالقل اضافة هاد الافلام بيت وفي النسق يا زيد والضحاك, والضحاك قال الشاعر يا حكم الوارث يا حكم الوارث عن عبد الملكي حكم اسمي علمة كري عبد الملكة ابن بشر ابن مروان يا حكم الوارث حكم منادايا الوارث نعتا ابني حكم لبروي علما وارث الفلامي بيوي اخوي والله من لبروي اضافة كده الفلامكا لبروي علما هاتوا ما مصدر لبروي علما هاتوا بويا نعتي علم أبيت معرفة بيت شنك أخوي معرفة أي أوكسيك إذ في عبد الملك أبيت ورقريت يا حكم الوارث عن عبد الملك روي برفع الوارث ونصبه يعني يا حكم الوارث يعني تابعي محلي حكمة ينلف ضكيتي فما كعب ابن مامة وابن أروا بأجود منك يا عمر الجواد كعب كري مامة رجل من اياد يضرب به المثل في الكرم والإيثار على النفس كعب كريما كان كثير زور سخية والنمونية لا مسألة كرام وسخاوة أو يعني حقي خلقي بس الخيا عادات. فما كعب بن مامة وابن أروى نكعب كريما ون ابن أروى ألين ابن أروى وابن سعداش خندروت أجد ابن أروى بيت عثمان كري عفانا رضي الله عنه نكع بكر ما مونا عثمان يكر عفان كأمان يتر نموناً لا نموناً لا لا ولا كرمة لا توسخي كلم ترنين أي عمر عمر يكر عبد العزيز بأجود منك يا عمر يا عمر منادايا يبا من نازل من تاريخيا كاملا كاملا سخي تلاء عثمان أفضل تلالله يبا عثمان دي ما أفضلت له لا لا عمر الكوري عبد العزيز بأجود منك يا عمر الجوادة جوادة نعتي عمره عمر الكوري عبد العزيز نعتيتي سيدكي جوادة <تصفيق> <تصفيق> ألفك إطلاق أخوي جوادة جوادة يعني تابعي محلي عمره عمر منادية منصوبة في المحل جوادا نعتكيتي الصفكيتي والقوافي منصوبة والقوافي منصوبة يعني او لو قصديك هاتوا ام شعرها هاتوا منصوبا يعني حقيقه حققوما نيتر نلين يا عمر الجواد, لين الجواد بناء على سرويك كوتاي كلمه لو القاصد اياها مهم والقوافي قوافي جميع قافيه قافيش لعلم العروض يا لعلم قافيه كهند ألين عروض وقافيل جواز قافيه تشي علماء عروض قافية اخوان اختلاف يعني هيك قافيه تشي اوانيك قالن قافيه كوتاي حركي كوتا حركة كوتا حرف الذي لكلمة أخير أو نون نون وشي نون نون قافية أكو أخفش وعوض لا خليل ونية على أو بيوت الروي أو حركة كلا كوتاع حرفي كوتا كلمة لبيتها كذي أو بيوت الروي أما قافية شيا قافية لا لبين دو حركة لكو تاع حرفا كان ساكن يتيابيت او فيته قافيه وكو تعريفا كدو من انها من المحرك قبل الساكنين يعني بيش دو ساكن لكو تاع حرفا بيش دو ساكن شي حركه يقاتبيت او او هنا كي او حركه يعني أقل الجوادة بيبين كاما حرك كاما هناك يا كاما قافيك لو لواء ودس بيك فتكون في البيت المذكور من مواوي الجواد عموما بلا هادوشان بوية كتربة يعني بوكاتي وتلاوى قافية والقوافي منصوبة ومبناء عن لسر أويكا توسع كده اصطلاحا استش علماء عروض قافية قولكي خليلي انتاجي حكدوها قافية والروي يعني ليك جاك كتره، هند جاك كتره وقافية، ما بس بيشي الروي. بئر والقافية منصوبة يعني والروي يعني حرف أخير منصوب لقصيدة. وقال الشاعر: ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزت ما خمر طريقي. ألا يا زيد؟ والضحاك دوكسن كعلم ألا يا زيد والضحاك مشاهدكي مش والضحاك كتيه معطوفة معطوفة لسر زيد وألف لا مشي بيويا سيراء أمر بسير يعني هادو كان برون فقد جاوزت ما خمر الطريقي، ألين لا أويل لا ساتر چونه داره و انسان اگر لپال ساتری کار بیند لپال دیواری کار بیند لپال باخه کار بیند نه بیندیت که اینا ولی من تو دشمن به دو تا اگره ل دیوار روله ساتر روله شتک داد پرسید در چی دکوتی در راسیه؟ دیکوتی در راسیه بید فلپ؟ اول راکن زو برون یا راکن برگه به سبب فقد جاوزت خمر الطريق خمر يعني الساتر أو الساترانية بدور باخو بدور دارو أو اصلك ايش فقد جاوزت ما الطريقة الخمر يعني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف شاهدك والضحاك والضحاك برفع وقال الله تعالى يا جبال او معه والطير والطير سيدة كيف نصبات لا <تصفيق> يعني محل جبال نصبه يا جبال يعني خوي منها دائما صوبة وقرأ شاذا والطير مع طفلس الجبال يا جبال والطير بالرفع وهذه أمثلة المفرد أمانة تأيرة هم أوانيك هناي مفردون مفردون تمشى الظريفة الافلامي بيونيا بيشي والنبيت أجمل مثالك بيت خيدينيا يا تميم أجمعون يا سعيد كرز الافلامي بيونيا يا زيد وضحاكم اجر مفرد عليكم السلام مادام مفرد به يعني مضاف مضاف إليه نبات مادام مضاف مضاف إليه نبات او حكمه فيه وكذلك المضاف ها ها حكم حكمها هي اجر شيء بيت مضاف مضاف إليه بيت فلان شيء أقل مضاف كمحلاب بالألف واللان يا زيد الحسن الوجهي والحسن الوجهي يا زيد الحسن السماء نعت يا زيد الحسن الوجهي حسنوا إضافة حسنة حسنوا إضافة راب ولا وجه أقرب فعل ببين بي يا زيد الذي حسون وجهه شو كألف لام كتود ساس في مشبهة بمعنى الذي يا زيد الذي حسون وجهه وجه لفعلة طال عمرك بر مضاف مضاف هاتوا تو هم لفظي الحسن صفية وهو مضاف الوجهي مضاف اليه يعمل عمل فعله الوجهي هرشا مجرور لفظنا مضاف اليه بلان قي فعلا دين سر الحسن يان والحسن أقر الحسن بيت هو بناء أن سر أويك محلكي منصوب زيد وثمان الحسن الحسنو بيخيلينه بناء على سرّه لفظا مناداة مبنية لسلطة. وقال الشاعر يا صاحي يا ذا الضامر يا ذا, يا ذا الضامر العنسي. أما مناداته مراخمة يعني يا صاحبي أيها وركم أيها وركم يا ذا الضامر الضامرة هذا <ضمن> الضامر العنسي يعني الناقه الشديده يعني كي ميخرة ما هو الضامر؟ من حيوان تا قالوا بيه شئ بيت حتى قد يجي تيانا أو خيراء أو زي ذاك بو اي يا ذا أي خاوان أي خاوان وشترى لركة وشترى مئة لركة كبولة بروة العنس الناقية أصله الناقة الشديدة وضمورها دقة وسطها وأراد هنا تغيرها من كثرة الأسفار او أندري فيك بلو <تصفيق> يا صاحي يا صاحبيا مضافا مرخمة يا ذا يا ذا الضامر الضامرة الضامر العنسي مضاف مضاف ليه هي يعني يدوم كحرف نداء أو ذاكش مناداة الضامر العنسي سيدكي مضاف مضاف إليه بهدوشيد رستا ويروى برفع الضامر ونصبه فإن كانت تابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام أقا تابعك لمش تعنيك باسي كت هنبو لام فيه ونبو تعين نصبه على المحل كقولك يا زيد صاحب عمر أسأ زيد صاحب عمر نعت مضاف مضاف إليه مضاف مضاف إليه لبرو ألف لامني أو كاتا أبيشي بيت منصوب منصوب لبرو محلي زيد منصوبة ويا زيد أبا عبد الله <تصفيق> ويا تَمِيمُ كل أو او كل لهم لبرد جايزه اغنى مخاطبكي يان قان غائبش جبن يا تميمو اطوال كل لكم لبرد مخاطبك يان كل لهم متوكدا يا تميم ويا زيدو. شكي ويا زيد وابا عبد الله عطفي نسقش بيني بلم شينا بيت عطفي نسقش بيني بلم الف لام نبيت قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والارض قل اللهم من اللهم اللهم لجيش يا يا الله يا الله فاطر السماوات شاهدكش يا فاطر السماوات نعتش يا الله سبحانه وتعالى فاطر بمعنى خالق أو يك للنبوبيين يتبوا يا الله فاطر السماوات والأرض ها المنادكه هي منادكه هي ان جاء شهيده كي امش بوشي ابو مضاف ومضاف اليه كالف لام بنمنه بيو نمنه اگر بولين يا فالت السماواتي اصلكيا حبيب لين والارض شهيده كي امي والارض الشهيدي امنيه تن قام الف لام ما يهم مضاف اجنيه ويا الله قل اللهم بمعنى يا الله فاطر السماوات مضاف مضاف اليك كنعت وإن كان التابع نعتا لأي تعين رفعه على اللفظ أو كاتل أي وأحكامك جوازا كقوله تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس أي منادايا مبني في محل مبني في محل نصب ها حرف تنبيه ها حرف تنبيه نكه ها هارو خويه به حكايه كي ها حرف تنبيه الناس نعت نعت نعت ايوب يا ايها النبي وهروها هبوشوا وإن كان التابع بدلا أو نسقا وإن كانت تابع بدلًا، أجر بدله عطف نعث نبو, نبو بدله ين سقبه بغير ألف واللام أعطي ما يستحقه لو كان منادى تقول في البدل يا سعيد كرز بضم كرز من غير تنوين. من غير تنوين كما تقول يا كرز ويا زيد أبا عبد الله بالنصب بناء أن بناء أن نصر أويك بدلن. بناء أن بدلا بوتي وتي من غير تنوين لبيوتي يا سعيد كرز لبيتنا وتي وفي البيان يا سعيد كرز لبيوتي <تصفيق> أطفي بيانا نيكذا علم اگر بيكيت بدل أبيت علم كبكت علم أو كاتا تنوين ورناغريت أو كاتا تنوين ورناغريت أبيت ممنوع من الصرف بيوت من غير تنوين لأن تنوينكي هل يقول سعيد كرز بضم كرز كرز من غير تنوين كما تقول يا كرزو اقل بكيت منادا كرزو بكيت منادا علي يا يا كرزو يا كرزو بكيت بدلي شراريش يا سعيد كرزو ويا زيد أبا عبد الله بالنصب كما تقول يا أبا عبد الله بدل وفي النسق يا زيد وعمرو بالضم نائكت وعمر لبرشي لبر لبل بدليه احكام في فيادي اي كده مبني على الضم ويا زيد وابا عبد الله كما تقول يا عمرو يا عبد الله بالنصب وهكذا ايضا حكم البدل والنسخ اذا كان المنادى معربا كابو فرق لنيوانتشو هيا اقر بكيتا بدل ين بكيتا منسوخ يعني معطوف بلام اجاتشيبيو نزي الافلام لام بيو نبي او كاتا حكم منادى هيا على الاستقلال ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحهما او ضم الاوله اما بسيكه كا اگر اذا كرر المناده يا زيد زيد منادكه دباربو يوا و بالامشي او كده توا مضاف ولا مضاف اليه يا زيد زيد اليعملات. أظي ولك يعني يجوز لك فتحهما فتحهما يعني يا زيد زيد اليعملات أو ضم الأول يا زيد زيد اليعملات. هذا يشيلوا استا. إذا كرر المناد المفرد مضافا إذا كرر المناد المفرد مقيدا ويأتي ولك في نحو يا زيد أقام منادى كتبين بمفرد بيت نك مضعف مضعف بي. نحو يا زيد زيد ليعملات جاز لك في الأول وجهان احدهما الضم وذلك على تقديره منادى مفرد مفردا ويكون الثاني حينئذ اما منادى سقط منه حرف النداء وإما عطف بيان وإما مفعولا بتقدير أعني يعني يا زيد يا زيد اليعملات يعني يكم منادى يا أيكم دوام منادى يا أيك محذوف يا زيد يا زيد اليعملات أما أيكم تقدير دوام عطف بيان دوام تقدير أوي يا زيدي الدوم عطف بيان بوتي بو زيدو أو كاتاوت من ل لعطف بيان إيشا دروس تشي بيت دروس عطف بيت بو محلي منادا محلي يا زيدو يا كم تيا منصوبة زيده لي عملاتي أو كاتا عطف بيان بو زيدو يان مفعول به يا زيدو اعني زيد ال يعملات مفعل بهي فعل شيء محذوف كابو اقر يكمن مضمون كت ظلام اقر دوما فتح كالوكو يكم دو يكمن فتح كالوكو دوما فتح كدوك دوما فتحه. وذلك على ان الاصل يا زيد يا زيد زيد ال يعملات زيد ال يعملات على أن الأصل يا زيد زيد اليعملاتي زيد اليعملاتي يعني يا زيد اليعملاتي زيد اليعملاتي ايوه وضبط وذلك على أن الأصل يا زيدا زيد اليعملاتي زيد اليعملاتي يعني يعملاتي كتلة ولو بينها يا زيد اليعملاتي زيد اليعملاتي ثم اختلف فيه فقال السيبويه حذف اليعملات من الثاني لذلالة الأول عليه وأقحم الزيد بين المضاف والمضاف إليه يعني يا زيد اليعملاتي زيد اليعملات عند السيبويه الله يقهوا يا جملكه يا زيد اليعملاتي زيد اليعملات يعملات دوم لابه ابيته يا زيد اليعملاتي زيد يا زيد اليعملاتي زيد اليعملات يعملات دوم لابه زيد بدوى لدوي امانه الله يزيده بويل رنابي هلي جرين خنان نهوراستا هذا عند السيبويه وبكيه يا زيد زيد اليعملات فقال السيبوي حذف اليعملات من الثاني لدلاله الأول عليه واقحم زيد بين المضاف والمضاف اليه وقال المبرد حذف اليعملات من الأول لدلاله الثاني عليه يعني يا زيد اليعملات زيد اليعملات جملك اوهى يعملاتي يكمها القطوة يا زيد العملاتي بوت يا زيد زيد العملاتي بول بيدوهم بلغين سريكم ابن هشام عليه حد قولك ضعيف وتقوي عالم لما درك به وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف على وجه ضعيف أما قول سيبويه ففيه الفصل بين المتضايفين تو أصلا جملة يا زيد اللي زيد أو ما بعد الحذف هاتي زيديك تخص النيوان مضاف مضاف إليه يا ما أصلني أبو أما قول السبيف فيه الفصل بين المتضايفين يعني بين المضاف والمضاف إليه وهما كالكلمة الواحدة متضايفين مضاف مضاف إليه وكويا كلمة وكو عبد الله هي. وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل والكثير عكسه قولي مبارد بوشي ضعيفة ألي يكم يكم حذف كراوة لبروي دوم دوم بلقي لسري ألي أمل لغي كما أكسي أما صحيحة يكم ببيت دوم حذف بكرت اللغة أما أما شائعة قوي مبرد أوي. عليها سكية مبرد ضعيفة لبرويا أصل أويها يكمل به دوام حذف كين لبرشي لبرو يكمل جاي لساشي لسد لسات دوام عندي مثال من هنا أسمع بهم وأبصر ها وأبصر بهم وأبصر يعني يا كم عفوا يا كم بلغيه النسوي كدوام مش هي اصلا خويه امثله اللي بؤه مش مبرد شيء هذه امثلتها يا امثلتها كفعلا دوهم بلغيه لسشي حذف يك لكن قليل خويه علي بالغ هاي شلون سبونا منا ايما ايما امراه ايما, إمرأة. أيما اجلين قضيت ايما الاجلين هيا ها سيك مضاف مظافر ليه حرفي كيش واتبين جيوش تاثيرين اكدوها لا لا لا لا لا لا لا لا لا هلا لا نعم عليهم قوة عالمكليه كتور ردي ردي ام بديتهو سيرنا كيا مكيا اوكيه نشوف نكتفي بهذا القدر صلى الله على محمد